أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفنا حي على حي <مترجمال> على <مترجمال> خير العمل الله